لا يؤخر لكم تمتعنون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم فَسَدُّوا شَوْذَ يَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُم إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُنْزِلِ السَّمَاءَ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 اننا نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بسطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوا لي واتبعوا من لم يزده ماله وولده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 أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار وقال نوح رضي الله لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إتذرهم يضلوا عبادك يضلوا عبادك ولا يلدون الا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبا